ثلاثة عشر استمع إلى الكلمات بالتنوين ثم أعدها مدرسة قبعة تركية باب طائرة علم نافذة Alamun Seyyara tun Baytun Qalatun